الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله كتاب الأطعمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا كتاب الأطعمة والأطعمة جمع طعام وليس من شأننا هنا أن نفسر الواضحات ولكن المقصود أن الطعام يطلق بثلاثة إطلاقات يطلق بإطلاق ضيق جدا ويطلق بإطلاق واسع جدا ويطلق بإطلاق متوسط أما الإطلاق الواسع فإنه يشمل كل ما يطعم من مأكول ومشروب أما المأكول فظاهر وأما المشروب فما الدليل على أنه يدخل في ذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه طعام طعم فيما زمزم وكذلك أيضا نعم نعم في الآية ومن لم يطعمه فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، وهم إن الله مبتليكم بنهم، فعبر عن ذلك بهذه العبارة، فدل على أن المشروب يقال له ذلك، فهذا إطلاق واسع، والإطلاق الذي يقابله وهو الإطلاق الضيق جدا وهو إطلاق عرفي خاص وأنتم تعرفون أن العرف منه ما هو عرف خاص إما لأهل فن أو لأهل بلد أو نحو ذلك ومنه ما هو عرف عام. فهذا الإطلاق العرفي الضيق يطلق الطعام على البر على البر وقد سبق الكلام على هذا حينما يقال صاع من طعام فبعضهم يحمل ذلك على البر خاصة وقد مضى الكلام على هذا بل المتوسط وهو الشائع الغالب وهو ان يطلق الطعام على كل ما يؤكل وهذا هو المتعارف إلى يومنا هذا في غالب استعمال الناس ولهذا تجدون أن كثيرا من المصنفين في الحديث وقد تجد ذلك أيضا عند غيرهم أحيانا يقول كتاب الأطعمة ويذكر أيضا كتاب الأشربة فيفرق بين هذا وهذا كتاب الأطعمة صدره بحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه يعني تأكيدا للقول والرواية بالحركة والإشارة بمعنى أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعضهم يشير للتأكيد وبعضهم لربما قال كما تعرفون صمتا يعني أذنيه إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول سمعته أذني ووعاه قلبي كل هذا للتأكيد. يقول وأهو النعمان بأصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الحلال بين والحرام بين. المقصود به هنا الحلال الذي هو بين الحكم بين الحليه والحرام البين الحرمانيه الذي لا لبس فيه فشرب الماء مثلا حلال لا شبهة فيه وأكل لحوم بهيمة الأعجام الإبل والبقر والغنم حلال لا شبهة فيه وأكل الخبز والحبوب وما أشبه ذلك من هذه الأمور المباحة كل هذا حلال لا شبهة فيه الحلال بين والحرام بين مثل السرقة والغصب والزنا والشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام أكل الربا والقمار والميسر كل هذه الأشياء هي حرام بين لا إشكال فيه الحلال بين والحرام بين وبينهما يقول مشتبهات وفي بعض الروايات مشبهات وفي بعض الروايات غير ذلك مشتبهة بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس مفهوم المخالفة أن بعضهم يعلم ذلك ولهذا يقال بأن مسألة الاشتباه هي مسألة نسبية حتى المتشابه من القرآن الراجح أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعرف أحد من الأمة معناه، وفي آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذه المتشابهات إذا وقفت إذا إذا وصلت في الآية فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إلى آخر الآية فمعنى ذلك أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه ويحمل ذلك على التشابه في المعاني وعلى الوقف منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله تقف هنا فلا يكون هذا باعتبار المعنى تشابه ليس في المعنى وإنما باعتبار حقائق الأمور الغيبية ككنه صفات الله عز وجل وليس معناها وما تقول إليه وتصير إليه هذه الأمور الغيبيات فإن هذا يكون من قبيل المتشابه فهذا هو التشابه المطلق فلا يوجد في القرآن شيء من المتشابه المطلق بالنسبة للمعاني فيما يتعلق هنا بالحلال والحرام الأمور المشتبه هي من قبيل التشابه النسبي فلا يوجد شيء من الأحكام تجهله تجمع الأمة على اعتقاد غير الحق فيه ما فيه أو أن الأمة تتوقف فيه ويشتبه عليها جميعا فلا يعرفون حكم الله تبارك وتعالى فيه طلاقا ولكن هذا يكون بالنسبة لبعض الناس سواء كانوا يعتقدون فيه غير الحق تبس عليه لم يصيب الحق فيه فهذا نوع أو كان هؤلاء أو كان هؤلاء قد توقفوا فلم يستبل لهم ما ظهر لهم فهم مترددون فيه بين هذا وهذا بين الحل والحرمة فهذا يكون مشتبها توقف لم يستبل له الحكم فهنا يقول وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه السين والتاء للطلب أي طلب البراءة لدينه وعرضه والعرض هو موضع المدح والذم والقدح من الإنسان تارة بحسب السياق يكون المراد به النفس يعني عرض الإنسان بنفسه هو فقط موضع المدح والقدح فيه هو وتارة يكون أوسع من ذلك بما يلحق أهله أو نسبه أو نحو ذلك وهذا كله يقال له عرض لكن تارة يراد به معنى أوسع بما يحتف بالإنسان مما معرته تلحقه وتارة يراد به ذات الإنسان هو يعني حينما يرد في بعضها أن فلان تصدق بعرضه أو قال تصدقت بعرضي أو نحو ذلك فهو يقصد ما يقال في أهله أو ما يقال في قراباته أو في أجداده فإن أولئك هم الذين يملكون أن يتنازلوا أو لا يتنازلوا فإنما يحمل ذلك في مثل تلك المقامات على ما يختص به هو أن أحدا اغتابه نعم أو لمزه أو غير ذلك فالمقصود استبرأ لدينه وعرضه والسين والتاء للطلب وهذا يدل على أن الإنسان يشرع له أن يطلب هذا هذه البراءة والنزاهة مما يحصل به حفظ المرؤات وتثبت به عدالة الإنسان وأن ذلك ليس من قبيل الخلل في القصد الذي يقدح في نية الإنسان فيذهب عمله وأجره ليس ذلك منه فإن هذا من المطالب الشرعية وقد ذكر الشاطبي رحمه الله أنواعا منها وكالذي يحافظ على صلاة الجماعة مثلا من أجل أن الله فرض ذلك فهو يطلب ما عند الله عز وجل وأيضا ليحفظ عدالته ولتقبل شهادته فيقول هذا مطلب شرعي لا بد أن يحافظ عليه الإنسان فلا إشكال في ذلك وهنا استبرأ لدينه وعرضه ومعنى ذلك أن الإنسان الذي يواقع الشبهات لن يسلم من قالت الناس وقدحهم وذمهم وسوء ظنهم فيه ويكون هو المتسبب في ذلك ومن كان متسببا في هذا فقد يعذر الناس إذا أساؤوا الظن به ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها صفيه فلما قالوا سبحان الله يا رسول الله برهم إن الشيطان يجري من ابن آدم فهو لما أراد أن يقلبها كانت عنده بعد العشاء وهو معتكف في المسجد أراد أن يصرفها صلى الله عليه وسلم إلى دارها وكانت بعيدة بعض الشيء عند دار أسامة أو فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم هذا لما رآه رجلان من الأنصار وكذلك لما بركت ناقته صلى الله عليه وسلم وهي متوجه إلى مكة في عام الحديبية قالوا خلعت القصواء قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق وإنما حبسها حابس الفيل فبين لهم هذا وما عاتبهم على قولهم هذا ولهذا ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله ما يستنبط من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان وقع في موقع قد يفهم من ظاهره أمر أن ينبغي أن يبين لهم وأن الناس قد لا يلامون إذا حملوا الأمور على الظاهر وهكذا من دخل مداخل الرياض فإنه يتحمل عواقب ذلك مما يقوله الناس فيه ومن سوء ظنهم وما شابه ذلك هنا قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وفي رواية في الصحيحين فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك كان لما استبان أترك فقد استبرأ لدينه وعرضه وهذا يفسر لنا الاستبراء للدين والاستبراء أيضا وكذلك أيضا يفسر لنا قوله صلى الله عليه وسلم الآتي نعم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقع في الحرام ما معنى أن هذا الإنسان المتورع عن الأمور المشتبهة فإنه يكو فإن ورعه هذا يحمله حملا من باب أولى على ترك الحرام البين ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هذا يحتمل أمرين يحتمل معنيين يحتمل أن المراد من وقع في الشبهات وقع في الحرام أن الذي لا يبالي بالشبهات فإن هذه الأمور مشتبهة قد تكون في حقيقة الأمر محرمة فهي برزخ بين الحلال والحرام وهي أمور مترددة بين هذا وهذا فإنه سيصادف الوقوع في الحرام إن أخطاؤه في هذه وقع في الثانية، وهكذا وقع في الحرام. والمعنى الثاني الذي يحتمله أن جراءته على المشتبهات توقعه، توقعه، وتجرئه على الحرام، تجره إلى مواقع الحرام. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله الشابدي. لما ذكر التورع من التوسع في المباحات التوسع في المباحات قال لأن ذلك يفضي به إلى مفاسد من هذه المفاسد التي يفضي بها لو تأملناها أنه يوقعه في الشبهات اللي توسع جدا في الحلال سيقع في الشبهات إضافة إلى أن التوسع في الحلال أصلا سيكون على حساب الطاعات القربات نعم وسيكون ذلك صارفا له وملهيا له عن ذكر الله عز وجل والتقرب إليه فإذا غلب على الإنسان الاشتغال بالمباح والتوسع فيه فإن هذا يرثه الغفلة فالشاهد هنا أن قوله صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وهذه الجملة وقع في الحرام ليست عند ليست عند البخاري نعم في رواية عند أبي داود لهذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وأحيانا يقول مشتبهة قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حما حما وإن حما الله محرم وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر لاحظوا الآن هذه الجملة هذه الوائلة ثابتة صحيحة عند أبي داود من يواقع الريبة من يخالط الريبة يوشك أن يجسر ما معنى يشك أن يعني على الحرام ولهذا يقال الورع على مراتب هناك ورع من التوسع في المباح ونوع فوقه يعني أنه يطلب طلبا آكد من هذا وهو الورع من المشتبهات وكل ذلك ليس من الورع الواجب ويأتي بعده الورع الواجب الورع من ترك المأمور أو من مواقعة المحظور المحرم فهذا هو الورع الواجب والكلام في الورع يطول وقد تكلمت عليه في عدة مجالس في الكلام على الأعمال القلبية فليراجع في حقيقة الورع ما هو الورع؟ لكن باختصار كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هو ترك ما يضر أو ما يخشى ضرره في الآخرة هذا هو الورع وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع أو ما لا يرجى نفعه في الآخرة واضح قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات لا يعلمه فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات إلى آخره الآن هذه الشبهات ما حقيقتها نحن قلنا هي برزخ بين الحلال والحرام لكن ما حقيقة هذه الأمور المشتبهة ما هي يمكن أن نقرب المراد بذلك والله تعالى أعلم بأن يقال هي الأمور المترددة بين الحلال والحرام وقد ذكرت في أول الكلام أنها نسبية هذا الاشتباه يكون نسبيا فمن لم يشتبه عليه هذا القضية واضحة بالنسبة لها أنها حرام فيجب عليه الترك ومن لم يكن عنده أدنى شبهة فيها بأن ذلك من الحلال لم يتبس عليه فهنا يقال لا بأس أن يفعل لا بأس أن يفعل ومن وقع له تردد إما لأن الأدلة تقابلت عنده تقابلت أو لأن أقوال العلماء بالنسبة إليه اختلفوا فلم يترجح عنده شيء نعم أو أنه لم يرد في المسألة دليل بين واضح فاجتهد العلماء فكان عنده نوع تردد إن كان مجتهدا وإن كان مقلدا يكون قد وقع له شيء من التحير كما يقع لكثير من الناس اليوم لما يسمعون هالفتاوى من الفضائيات وغيرها متناقضة وقد يرد فيها دليل يخفى مأخذه نورد ما فيها نص ورد فيها دليل لكن خفي ما أخذه من مراد يحتمل كذا ويحتمل كذا ولا حاجة للتطويل بالتمثيل على كل نوع مثلكم لا يخفى عليه هذا فيقال مثل هذه الأمور المترددة من وقع له هذا التردد لأحد هذه الأسباب سواء كان مجتهدا أو كان مقلدا فالورع في حقه أن يترك ذلك المسألة بقيت عنده مترددة ما اتضحت سواء كان مجتهدا أو كان مقلدا وهذا الذي ورد فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهذا هو المخرج وهو الذي ورد فيه بالنسبة للمقلد استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك إذا أفتوه بمسألة فيها دليل فلا إشكال يجب عليه أن يأخذ بمقتضى ذلك، لكن أحياناً يكون المسألة فيها شيء من التردد وليس فيها دليل بين، فيفتيه عالم بأن ذلك يجوز، فيبقى في نفسه حسيكة، فهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البر مطمئنة إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فبعض الأشياء أحيانا الإنسان يبقى عنده نوع تردد فلربما أخذ بقول من أفتاه بأن ذلك يجوز لكن يكره أن يطلع الناس على هذا فهذا هو الذي يخشى منه أن يوقعه في الحرام الإثم ما حاك في صدرك هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وليس معنى ذلك أن يستفتي الإنسان قلبه كما يظن بعض الناس ابتذاء وهو جاهل ويقول أنا استفتي قلبي ونبي الله صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك ليس هذا المراد أو ما ورد فيه الدليل البين فهنا لا مجال استفتاء القلب وإنما يكون استفتاء القلب في ماذا في الأمر المتردد الذي لم يطمئن إليه الإنسان حينما استفته عالماً فنفسه تنقبض منه يخشى أن يكون هذا من الحرام قال استفت قلبك فإن قلب المؤمن فيه وازع يزعه عن الحرام فينقبض قلبه منه ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله ما رأيت أسهل من الورع ما رأيت أسهل من الورع إذا اشتبه عليك شيء فدعه وجاء عن ابن عمر جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم ما يدل على طلب أن يجعل الإنسان بينه وبين الحرام حاجزاً سترة وكان بعضهم يصرح بأنه يترك من الحلال مخافة أن يقع في الحرام والمقصود بذلك والله تعالى أعلم هو الأمر المتردد أو ما كان على سبيل التوسع أما الحرام البين الحلال البين لا يترك ويجعل سترة بين الحلال والحرام وإنما ما كان على سبيل التوسع لا يتوسع جدا وليس ذلك من أفعال الورعين فهذا هو الشيء الذي يقال له المشتبهات فهذه أمور كما سبق نسبية تكون مشتبهة بالنسبة لهذا ولا تكون مشتبهة بالنسبة لهذا فإذا استوى عند العام الأمران تماما لم يترجح له شيء ابتلي فنقل إليه فتوى هذا العالم وفتوى هذا العالم ولا يميز الحجج وكلاهما عنده بمنزلة واحدة من الدين والعلم ولا يدري بماذا يأخذ الشاطبي رحمه الله يقول ينظر إلى الهوى فإذا وجد هوا في اتجاه اتجه إلى الاتجاه الآخر يقول لأن الشريعة قد ركبت على خلاف داعية الهواء في نفس الإنسان وهذا لو أن الناس يعملون به لكن الناس يطالبون بعكس هذا فيبحثون عن ما يوافق أهواءهم سواء قصدوا ذلك بتطلب الفتوى التي توافق الهواء يسأل هذا وهذا وهذا أو إذا وقع له ذلك اتفاقا سمع أكثر فتوى أو قرأ أكثر فتوى مال إلى الشيء الذي تميل إليه نفسه وقال هؤلاء كلهم علماء والاختلاف يحتج بأنه اختلاف رحمة وليس كذلك بما فهمه على كل حال يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محاربه والحمى معروف هو المكان الذي يحجزه الملك السلطان ومن يقوم مقامه وقد يكون للقبيلة نعم بحيث يمنع منه الناس من يرعوا فيه والحمى معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر رضي الله عنه نعم. ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لا. وقيل لها مضغة تصغير لها بقدر ما يمضى وهذا يدل على أن القلب هو ملك الجسد وهو الذي يوجه الجوارح ويديرها فهو محل العقل والإيمان والكفر والخوف من الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك وختام هذا الحديث بهذه الجملة مناسبة ظاهرة وهو أن مواقعة الشبهات أو التباعد عنها فضلاً عن المحرمات أن ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى القلب ابتداءً وانتهاءً من الجهتين. من ترك هذه الأشياء عاد ذلك على صلاح قلبه وهو أمر لا ينكر وأيضاً إذا كان القلب صالحاً فإنه ينأى بصاحبه عن مواقعة هذه الأمور المشتبهة و... هذا الكتاب صدر به هذا الحديث صدر به باب الأطعمة باب الأطعمة باب واسع ويقال الأصل في المطعومات الحل الأصل في المطعومات الحل فهذه المطعومات سواء كانت من الحيوان بنوعيه الحيوانات البحرية فهي حلال كما قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه وفسر الطعام بالطافي يعني بالذي مات وطفى، وقد غير ذلك لكن هذا المشهور صيد البحر وطعامه وصيد البحر هنا منكر مضاف وطعامه أيضا مضاف ذاك مضاف إلى الاسم الظاهر صيد البحر وهذا مضاف إلى الضمير طعامه ومثل هذا يحمل على العموم يدل على العموم صيد البحر كل صيد في البحر وطعامه يدخل فيه كل ما كان كل ما مات فيه وبهذا احتج من قال بأنه يحل كل ما في البحر إلا ما ثبت ضرره ما الذي يكون في البحر الذي يكون؟ كلب البحر وفرس البحر أو النهر أو كل هذه الأشياء البحرية قالوا لو وجد على ما هو بهيئة خنزير بحر أو إنسان بحر أو أي شيء فإنه يحل حية البحر فإن ذلك جائز لكن يبقى النظر فيما كان يعيش في البر والبحر هذا ليتكلم فيها أهل العلم فبعضهم قال ينظر إلى الغالب إن كان أغلب حياته في البر فإنه يحكم له بحكم البر فينظر في أحواله وإن كان في البحر ما لم يعتوره أمر آخر يعني مثل الضفدع الآن برمائي ولا لا لكن الضفدع ورد فيه نهي عن قتله فهذا يمنع منه التمساح برمائي فإذا قلنا إنه برمائي نظرنا إليه باعتبار البر يجز كثيرا هو على الشواطئ أو في الأحراش وما إلى ذلك، فإنه من ذوات الأنياب يفترس بنابه. فالمقصود أن أن الباب واسع جدا في المطعومات، منهم ما يتعلق بالنباتات ومنهم ما يتعلق بالحيوانات ومنهم ما يتعلق بغير ذلك مما يمكن أن يتصور أي طعام فهناك أشياء جاء التصريح عن الشارع بحلها وهناك أشياء جاء التصريح بحرمتها وهناك أشياء مختلف فيها كثير كثير جدا مع أن الأصل في هذا كما سبق الحل الأصل الحل والله عز وجل يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على هذا الأصل الأصل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من أجل ينتفع به الإنسان بالأكل وغيره فهذا هو الأصل ما الذي يستثنى من هذا الأصل؟ يستثنى من هذا الأصل أمور منها يعني الأمور التي ورد فيها النص مثلا الحمار الأهلي مستثنى، كما سيأتي في الأحاديث أن النبي ﷺ حرمه عام خيبر، واضح الحمار الأهلي، ويستثنى من هذا أيضا ذوات الأنياب من السباع التي تصيد بنابها أو، فهذه تحرم ذوات الأنياب من السباع. والضبع متردد بين هذا وهذا لكن جاء ما يدل على أنه حلال جعل فيه شات جزاء الصيد ولهذا قال بعض أهل العلم بأنه لا يعدو, لا يعدو بمعنى أنه لا يهجم وإنما هو أضعف من ذلك وإنما قد يحصل منه هذا لشدة جوع أو لنحو ذلك دفع دفع في بعض الحالات يدفع عن نفسه أو نحو هذا لكنه لا يعدو لا يهاجم مو مثل الذئب فهذا بالنسبة للضبع فقد دلت السنة على أنه صيت ذوات الأنياب من السبع وأيضا ذوات المخالب من الطير والمقصود بها التي تصطاد بمخالبها، فهذه محرمة بنص الحديث. ألا ويحرم عليكم كل ديناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذه كلها محرمة. كل ما ينطبق عليه هذا. ويدخل في هذا أيضا. ذكر بعض أهل العلم ما يأكل الجيف ويأكل الأشياء القذرة وقد اختلف العلماء في الجلاله ما حكمها؟ هل تكره؟ تتباح؟ أو أنها تترك مدة؟ كان يقال ثلاثة أيام مثلاً أو لا؟ العلماء لهم كلام في هذا من أجل أن تعرف بينهما أمور مشتبهات نعم والجلاله معروفة هي التي تأكل النجاسات قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أكلها وعن شرب لبنها وعن ركوبها وكذلك أيضا ذكر بعض أهل العلم أمورا أخرى ذكر بعضهم ما يستخبث لكن هذا ما الذي يضبطه ما يستخبث، كما يقول الشافعي رحمه الله، مستخبثات باعتبار أن الله عز وجل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بعضهم قال ما يستخبثه ذو اليسار من الناس، يعني ما هو اللي في فقر مدقع ما يجد شيء لا يأكل، ما يجد شيء أن يأكله، فيأكل ما هب ودب. قلنا لكم خبر في أول الشرح. الأعرابي اللي كما ذكر الأصمعي قال لهم ما تأكلون في الصحراء قال نأكل كل ما هب ودب ودرج إلا أم حبين فقالوا لتهني أم حبين العافية يوم سلمت منكم تعرفون أم حبين دويبة ترونها في الصحراء كثيرة في الحجاز أو في تجلس على صخرة أحيانا أو أحيانا كلها أزرق ترفع رأسها أكبر من الوزر قليلا رأسها كبير بعض الشيء هذه أم حبي فما يأكلونها والباقي كل ما هب ودب ودرج وبعضهم يقول كل شيء أصغر منك كله نعم فالشاهد الآن ما هو الضابط العرب كما جاء في أخبارهم وكذا ماذا كانوا يأكلون يأكلون الحيات ويأكلون أشياء كثيرة ولذلك تكلم العلماء في قضية ما يستحبث مسألة أكل الحشرات أما ما يضر فلا يجوز أكله لا تلقوا بعيدكم إلى التهلك لا ضرر ولا ضرار إلى آخرين لكن اللي ما ثبت أنه يضر يتكلمون فيه بعضهم يقول كل ما أمر الشارع بقتله لا يجوز أكله أمر بقتل الوزر وخمس فواسق يقتلنا بالحل والحرم ومنها حداءهوا الغراب وكل هذه الأشياء الكلب العقور فهذه لا تؤكل وما نهى الشارع عن قتله الهدهد الصرد الضفدع فهذه لا تؤكل لأن لان النهي يقتضي الفساد أو التحريم و قتلها لا يكون تذكية لها لا تحل والنبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال الضفتة لأنها مستخبثة وبعضهم قال وهذا هو الأقرب الله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر نهى عن قتلها وقال إنا نقيقها تسبيح فلا تقتل ولا يجوز أكلها طيب ما لم يرد فيه شيء الحشرات ما حكم أكل الحيات؟ ما حكم أكل أنواع الحشرات؟ فقهائي يفصلون حكم أكل الخنفساء، وحكم أكل الوز خل الوزار عرفناه، ما حكم أكل الصلاصير الله يعزكم؟ حكم أكل ويوجد فيها البشر من يأكل هذه الأشياء ويستمتع بها كمان نقرأ أحيانا هنا وهناك سواح من الغربيين لما يذهبون إلى كوريا وبعض البلاد يؤتى بحيات كبيرة وهي حية ما ماتت فتربط من رأسها مكان، ثم يقطعون حلقا حلقات وهي حية ما ماتت في مطاعم راقية يصل القطعة الواحدة أو قطعتين يحطونها في طبق إلى ثلاثين دولار أحيانا مبالغ فالشاهد يأتون يضعون فيها عود يقولون أنه يقوي على الباه على الجماع يعني فيصفون طوابير ويشترون من هذا وأكثر من هذا يجيبون القرد ويضعون رأسه على طاولة مفتوحة من دائرة على قدر رأس القرد ويغلقونها عليه إغلاقا محكما ما يستطيع القرد يتحرك ثم يأتون بشيء يقطعون أعلى رأس القرد فيبدو دماغه هو حي هم يستخرجونه يباع بأغلى الأثمان لهؤلاء الشوح ويأكلون فالأكل والأذواق وكذا ما تنتهي فبعضهم قال ما استخبثته العرب لكن العرب كما سمعتم قد يأكلون الحشرات والحيات والفئران وقد يأكل بعضهم في أيام الجوع وأيام جاهليه وأيام فبعضهم قال لا ما استخبثته ما استخبثه أهل اليسار أهل الغنى ما هو الفقير هذا اللي محتاج مضطر لكن هذا أيضا يختلف في اختلاف الناس اختلاف أذواقهم قد يستخبث بعضهم الجراد جدا وتعافوه نفسه وأنا محدثكم لا أستطيع أن أكون جرادها طلاقا ما أستطيع هذا ولا أستسيغى بحالة من الحوال مع النحلال لكن لا تطيق نفسي أنها ولو أكلته مرضت حصل هذا فال فالشاهد ما هو الضابط فتبقى هذه الأشياء لم يرد فيها دليل هناك أشياء أخرى ليست مستخبثة الآن لو قلنا الأصل الحل ما حكم أكل إلا اللي تشبه الجمل أصغر من الجمل قليلا لها خف تعرفونها اللامة مثل الجمل بس أصغر شوي حيوان بري وحش يجوز أكله لما يجوز لها وبر يجوز أكلها ما حكم أكل الزرافة يجوز هل عندنا دليل في الكتاب والسنة ما عندنا دليل خاص بها ما حكم أكل الوبر اللي يشبه الأرنب يجوز أكله ولا ما يجوز يجوز ما حكم أكل اليربوع يجوز يجوز ما عندنا دليل خاص فيه نعم وقل مثل ما حكم أكل الفيل لماذا لا يجوز لأن له ناب نعم ما حكم أكل القط البري الوحشي له اسم هاي لايش وش اسمه لا لا ايش ادفه يسمونه ايش ها قطا قطا الحمام ادفه ال... ادفه ات... اسمه ايش ادفه ادفه طيب ايش لا له اسم عربي ايش اسمه لا يا شيخ على كل حال هذا لا يجوز أكله فهم ذوات الأنياب ويعدوا واضح شو اسمه يا بو حمد ها شو اسمه على كل حال لا يجوز أكله لأن له ناب وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة ثعلب يا شيخ ها سعلب يأكلونه سعلب هل يؤكل ولا ما يؤكل لا يؤكل لأن له نابل. طيب وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة فالأصل الحلم فتبقى بعض الأشياء مضرة لا تؤكل لضررها بحرية أو برية ويبقى بعض الأشياء مترددة لأنها برمائية نعم هل تؤكل أو ما تؤكل مثل السلحفاة ليس لها نبات ولا لا ولا نخلب لا مخلب؟ ما لها مخلب؟ واضح؟ وتبقى بعض الأشياء مستخبثة، استقدرة، ومسألة الاستخباث مسألة نسبية. يعني الآن حتى الأكلات البحرية، لو نظرنا إلى بعض الأكلات البحرية عند أهل البحر يحبونها جدا، وعند غيرهم لربما يستقدرونها ويتعجبون ممن من يأكلها، أليس كذلك؟ الآن القباقب والاستكوزة والخثاق وما أشبه ذلك هذه يمكن عندكم أمور مستقدرة ولا لا ليس كذلك وعند أهل البحر هذه من الأكلات الرابعة على كل حال المسألة تبقى ولهذا جاء بالحديث هنا قالوا بينهما مشتبهات أو مشبهات مهم وهكذا أيضا ما تولد بين مأكول وغير مأكول البغل متولد بين الفرس والحمار فاجتمع فيه حلال وحرام حرام ومباح فغلب جانب نعم فهذه الأشياء يقال أنها صحرهم والعلم عند الله عز وجل وهذا الحديث حديث عظيم وسبق الإشارة إليه عند الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات وبعضهم قال هذا رابع هذا أحد الأربعة الأحاديث التي تدور عليها شرائع الإسلام أو يدور عليها الدين كله سبق الكلام في عمدت عمدت الدين عندنا كلمات أربعة من كلام خير البرية اتق الشبهات وزهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية أربعة شيئا هذا الحديث رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن أشهر الروايات وصح الروايات حديث النعمان ابن ابن بشير رضي الله عنه وإلا فقد جاء عن ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر ومسعود بن عباس تفضل نعم حسن الله إليك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوركها أو فخذها فقبله لغبوا تعبوا وأعيوا أيه. الآن هذا الحديث أنفجنا أرنبن بمر بمر الظهران أنفجنا أرنبن يعني ها إيه يعني نفجناه يعني إيش نعم طاردناه رعبنا أخفناه أترماه كلها بمعنى متقارب أنفجنا نعم فطاردوه لاحظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم هنا مباشرة عدوا عليه قد يكون ذلك الموقف والموقف الأول بالنسبة للأرنب بالنسبة إليهم أنهم لم يعهدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا قد لكنهم بنوا على هذا الأصل أن الأصل الحل كذلك في عام خيبر لما خرجت من خيبر حمر إنسية كما جاء في بعض الروايات وقد أصابتهم مجاعة الصحابة رضي الله عنهم في الحصار كما سيأتي، فأخذوها وذبحوها وأوقدوا عليها القذور لاحظ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النيران، فقيل لها فقيل له عليه الصلاة والسلام بأنها لحوم الحمر الإنسية، فأمر مناديا أن ينادي، أمر بتلك الدنان أن تكسر. وتلك القدور أن تكفأ وأن ونادى بأنها محرمة وأنها ركس أو رز إذا كانوا لم يعني ما يفعلون هذا وهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر عنه ما يدل على تحريمها فالأصل في ذلك الإباحة فهذا ما يؤيد هذا الأصل أنفجنا أرنبا بمر الظهران مر الظهران قريب من مكة وما يعرف بوادي فاطمة الآن فسعى الق فسعى القوم السعي هنا المقصود به الجري خلفها نعم فلغبوا بمعنى انهقوا وتعبوا لأنها سريعة جدا فأدركتها فأخرتها وهذا يدل على أن من لحقوا صيدا اشتركوا في مطاردته فوقع لواحد منهم أنه يملكه وحده دون من طاردوه معه واضح؟ ما يقول كلنا لحقنا لا الذي يقع في يده هو الذي يملكه يقول فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة وهو زيد رضي الله عنه وهو زوج أم أنس زوج أم أنس نعم يقول فذبحها وجاء في بعض الروايات أنه ذبحها بمرو يعني حجر من المر و بد أن يكون حادا لأنه لو ذبحها بثقله فإن لا تحل لكن إذا كان حادا صفائح حجارة حادة تقطع كالسكين فلا إشكال في هذا فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواركها وفخذيها فقبله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن الأرنب أنها حلال وهذا يقال في الأرنب بنوعيها الإنس والجني الإنسي والوحشي لسبق لسان الجني، والأرنب بعض أهل العلم يقولون إن أصله وحشي وما يربم عند الناس فيه من البيوت فإنه مما استؤنس منه ولهذا بمسألة الصيد للمحرم أو في الحرم العلماء يتكلمون على هذه المسائل لو أنه ذبح حيوانا إنسيا على شيء في الحرم أو هو محرم ليس عليه شيء. طيب لو ذبح أرنب أنسى باعتبار أن أصلها وحشي فمن أهل العلم من يمنع من هذا لقول لا يجوز وعليه الجزاء واضح. وهكذا عدد من الحيوانات والطيور بعضهم يقول إن أصلها وحشي. طيب أكفي هذا بالنسبة لهذا الحديث؟ الأصل الكبير هو ما سبق حلال بين والحرام بينه بينهما وقد ذكرت بعض الأصول المتعلقة بهذا الباب وإنما هذه تطبيقات وأمثلة ما ورد فيه النص على حله أو حرمته تفضلنا حسناً الله عليك ها؟ وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت حرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا فأكلنا وفي رواية ونحن في المدينة نعم نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا هنا التعبير بالنحر نحرنا ألا هو مقصود بمعنى أن الفرس ينحر والنحر معروف هو ضرب لبته بمحدد وهي ما بين الصدر بين جانبي الصدر والرقبة هذا النحر المعروف أن النحر لللإبل وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والبقرة قال الله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون نعم. والشات تذبح وهكذا الأرنب يقول فذبحها. وما إلى ذلك فالنحر يكون للإبل هذه السنة تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى من أجل أن تقع على شقها الآن يقول هنا نحرنا فرسا إذا قلنا إن اللفظة مقصودة هنا نحرنا سمعنا ذلك أن الفرس تنحر وإذا قلنا إن لفظة النحر يتوسع فيها فتطلق على معنى الذبح ولهذا جاء في هذا الحديث في رواية عند البخاري ذبحنا فرسا ذبحنا فدل على أن الراوي يتصرف في هذه الكلمة على سبيل التوسع يعبر بهذا أو يعبر بهذا والمقصود به الذبح وهذا الاختلاف في الرواية اختلاف الرواة عن هشام ابن عروة راوي الحديث يقول الحافظ فيه شعار بأنه كان يرويه تارة بلفظ نحرنا وتارة بلفظ ذبحنا وهذا يدل على استواء اللفظين في المعنى معن لفظ المتبعثر من لفظ نحر أنها بمعنى ما ذكرت بخلاف الذبح لكن قد يتوسع في هذا كما سيأتي في قصة خيبر فإنه جاء في بعض الروايات في الحمر أنهم نحروها أيضا فهل الحمر أيضا تنحر الحمير أو تذبح نعم وعلى كل حال الذي دلت عليه السنة أن النحر يكون للإبل وقد تكلم العلماء في ذبحها. لا شك أن ذبح الإبل خلاف السنة لكن هل تحرم بذلك عامة أهل العلم السواد الأعظم سلفا وخلفا أن ذلك لا يؤثر في الحكم لا يؤثر في الحكم لكنه خلاف السنة فإنها تحل بالذبح خلافا لمن قال إنه إن فعل ذلك من غير ضرورة فإنها تحرم وهذا لا دليل عليه. لأمة المقصود قد حصل وهو إراقة الدم قطع القصبة الهوائية قطع المريء نحو ذلك فبذلك تزهق النفس أما الضرورات فلها أحكام أخرى فإن البئر لو تردد بها الجمل وما استطع استخراجه وهو لازال حي فماذا يصنعون لهم أن أن يزهقوا نفسه من الخلف لهم هذا ولا لا لا ما استطاعوا طايع في بئر ناشب وما استطاعوا يصلون إلى رقبتي سد البل وحي. حل ولا. قل لا يجوز لهم نعم وأما القرآن ذكره النووي رحمه الله من أن ذلك وقع مرتين مرة بالنحر ومر بهذا خلاف الأصل كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وعلى كل حال يمكن أن يقال بأن ذلك يجوز يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر ولكن السنة نحر الإبل وذبح ما عداها نعم ذبح ما عداها وهذا الذي قال به الجمهور وبعض الحيوانات قد يصعب ذبحها قد يستعصي ذلك في بعض الأبقار العظيمة الجواميس قد يستعصي على الناس وقد يستعصي ذلك في مثل الزرافة فإنها ضخمة من رآها على الطبيعة ضخمة جدا كيف تطجع هذه على الأرض وتذبح هذه يلا تجيب بسلم ولا رافعة ثم ينحرها إنسان بشيء طويل أو رمح أو نحو هذا أو وعساه يدرك نعم فالشاهد إن هذا على كل حال يدل على جواز النحر إذا خذنا اعتبرنا لفظ نحرنا لما يذبح والأمر الثاني أن لحوم الخيل جائزة لحوم الخيل جائزة وهذا الذي عليه عامة أهل العلم قول الجمهور أن لحوم الخيل جائزة وبلا كراها ومن أهل العلم كرهها لعلة كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله باعتبار أنها آلة الحرب فإذا ذبحت فإن ذلك مؤذن بنفادها أو قلتها فيقال على كل حال الناس هم بغاية الحرص والرجل يربي فرسه أعظم ما يربي لربما ولده لكن قد يحتاج إلى ذبحها لتقادم السن أو لإصادتها بعاها كما هو معروف أن الخيل تصاب كثيرا في أطرافها مما يعرقلها عن المشي والحركة فضلا عن الجري تذبح وكذلك أيضا فإنها قد تصاب في الحرب وهذا كثير فعند ذلك يحتاج الناس إلى الانتفاع بلحمها لأنه لا مجال للانتفاع فيه ب... وقد تصاب بأمراض تكلف كثيرا في علاجها الآن تجرى عمليات جراحية وتجرى كذا لكن أحيانا تكون مكلفة فالشاهد أنه قد يحتاج إلى ذبحها ما ذكر من أنه يكره من أجل أنها آلة الحرب إلى آخره هذا وبعض البلاد هي كثيرة جدا يعني الآن ما يعرف بأذربيجان وتلك البلاد والنواحي إلى الآن مع أنهم أحناف بالنسبة للأزبك أحناف والداغستانيين شافعية الأحناف كرهوا أكل الخيل ومنهم من قال بالتحريم واختلفوا في تفسير ما جاء عن أبي حنيف رحمه الله من المراد بالكراهة أخذ من قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين قالوا ذكر الركوب والزينة قالوا هذا ورد عليهم الجمهور كما معروف بالكلام على دلالة الاقتران وأن الله ذكر أشهر ما يعني هو ظاهر فيها ولا يعني ذلك أن أن هذا يجوز أكلها والسنة دلت على جواز الأكل وهناك يأكلونها بكثرة. يجرونها كثيرا ثم بعد ذلك ينحرونها بعد هذا الجري الشديد فيستفرق كل ما فيها من الدم ويرون أن ذلك أطيب للحمها. هذا عندهم كثير فعلى كل حال هذا يدل على أجواز أكل لحوم الخيل ومن احتج بالحديث عفوا ومن احتج بالآية فالآية تحتمل وهذا الحديث مصرح بذلك ولا يقال والآية مكية من سورة النحل وهذا الحديث وفي رواية ونحن بالمدينة ونحن بالمدينة وأسماء بنت أبي بكر وهم أرصق الناس وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ذلك على أنه كان قد اطلع عليه وما أضيف إلى عهده صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون له حكم الرفع والحديث الذي بعده أصرح من هذا ما يدل على الإباحة فضل نعم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل نعم. ولمسلم وحده وقال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي نعم آه. الآن النهي الصريح عن الحمار الأهلي والإذن وأذن في لحوم الخيل فإذا كان ذاك الحديث قد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نطلع على أكلهم الفرس حديث أسماء فهنا أذن في لحوم الخيل نعم ونهى لم ينههم صلى الله عليه وسلم عن أكلها نهى عن لحوم الحمر الأهلية حمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي وفي رواية عند أبي داود ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهن عن الخيل لاحظ هنا عبر عن بالذبح وهناك نحرنا فرسا العباره تستعمل في هذا وهذا والله تعالى أعلم وعلى كل حال الحديث واضح وصريح في جواز أكل لحوم الخيل وأما قول من قال بأنها تمنع أيضا لشبهها بالحمير فهذا ما يسمى بقياس الشبه أو غلبة الأشباه وهذا قياس ضعيف ما قال به أحد ممن يعتد به وإنما نقل ذلك عن ابن علية وليس المقصود به الإمام إسماعيل بن علية وإنما إبراهيم ابن إسماعيل بن علية وهو صاحب أذهب فاسد في الاعتقاد وأيضا صاحب شذوذات في الفقه فلا عبرة به وليس من أهل العلم الشيخ ما عمره فيه كيف جزاء الصيد بخياس مع الشبه فيش؟ إلا هناك نعم الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عبد فهذا لا إشكال فيه هناك لكن هل يقال بالقياس الظاهر فيما يحل ويحرم من المأكولات او لا؟ قل لي. نعم. وقال مثلا يحرم الخيل لانه يشبه الحمار. هذا قياس غير معتبر. نعم. ها؟ ولا إيش؟ ما يشبهه؟ يعني هو أقرب شبها به؟ يعني نظرت إلى الفصائل، يعني هل هو أقرب إلى البقر أو أقرب إلى الجمل أو أقرب إلى الحمير والبغال؟ الحمير والبغال؟ يعني شبهه أقرب إليها؟ منه إلى بهيمة الأعماه؟ ويحصل التوالت؟ يحصل نعم، نعم تفضل.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 عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الحمر الأهلية. نعم. لاحظ الآن هناك في حديث جابر رضي الله عنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية. نعم. وناهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهل. هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. الأصابتنا مجاعة ليالي خيبر يعني في الحصار. فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية جاء في بعض الروايات أنها خرجت حمر من خيبر فأخذوها فانتحرناها لاحظ هنا عبر عن الحمر بإيش عن ذبحها بالنحر وهناك بالذبح نعم فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور أكفئوها يعني أقلبوها ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا وحديث أبي فعلب رضي الله عنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية بإطلاق وهذا دليل صريح واضح على تحريم لحوم الحمر الأهلية الروايات المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا تتبعت الصحيح منها تجد أن في بعضها ما يذكرون فيه أنها حرمت من أجل أنها ذبحت قبل أن تقسم يعني يفترض أن تكون من جملة ما يغنى الغنيمة فذبحت قبل ذلك فمنعت من أجل هذا لكن انظر إلى هذا حديث حرم صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ولاحظ الرواية هناك في أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار للأهل واضح فدل على ذلك على أن العلة متعلقة به وقد صرح بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي كما ذكرت لما رأى النيران سأل عنها فقيل إنها أنهم أوقدوا على لحوم الحمر الهلي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الدينان أن تكسر قدور أن تكفى، وقال إنها رجس أو ركس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا صريح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنها نجسة، لا لأنها ذبحت قبل أن تقسم الغنيمة، أو كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنها كانت يعني حمولة الناس ما يحملون عليها المتاع ونحو هذا فيحتاجون إليها فنهى عن ذبحها وإنما لأنها رجس لأنها رجس فكل العلل التي تذكر غير ذلك يعني مما يشعر بأنها حلال لكنه هي عنها عام خيبر لعلة معينة فإن هذا غير صحيح فهي محرمة تحريما دائما مؤبدا ثابتا لأنها نجسة نعم ولو أن الحمار الأهلي ذهب وترك أو فر وصار يعيش في الصحراء وتوالد في الصحراء كما نشاهد الآن فإنه لا يحل ليس هذا هو الحمار الوحشي الحمار الوحشي يختلف عن الحمار الأهلي فهذا حمار أهلي يرجع فيه إلى الأصل ولو توحش فإن أصله أهلي أما الحمار الوحشي فإنه يختلف عنه الحمار المخطط المعروف فهذا يحل ويختلف عن الحمار الأهلي بأشياء كثيرة حتى في خصائصه وصفاته وطبيعته وكذا يعني الحمار الأهلي في طبيعة البلاد والضعف والخور والذل ويضرب به المثال المثل بهذا الحمار الوحشي لا يختلف حتى إنه شديد الغيرة فإذا ولد له مولود ذكر فإن أباه يعمد إلى ذلك المحل منه فينطحه في أو بحيث لا يستطيع المعاشرة إذا صار كبيرا إلى هذا الحد ولهذا تتحيى الأمه لتفر به من أبيه إذا كان ذكرا إلى هذا الحد فعلى كل حال وحديث الصعب بن جثامة يدل على هذا مصادع حمارا وحشيا يدل على أنه حلال قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأيضا أمر بغسل القدور صلى الله عليه وسلم لما أمر بكسرها ثم بعد ذلك راجعه رجل في ذلك في أن لا تكسر إنما فأمرهم بغسلها بغسل تلك القدور فدل على نجاستها هذه العلة والله تعالى أعلم تفضل نعم تفضل أبن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن وليد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت ميمونة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 فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر المحنوذ المشوي بالرصف وهي الحجارة المحمى نعم يقول دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ ما نسميه بالحنيف يعني الذي شوي على شرائح الحجارة الحجارة محمى فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل في بعض الروايات أنها هي التي قالت ذلك فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا وهذا صريح في أن الضب حلال ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأكله خالد رضي الله عنه و. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لم يوجد بأرض قومي هذه العلة هنا في هذا الحديث وأرض قوم النبي صلى الله عليه وسلم من المراد بها هل مراد بها مكة من أهل العلم من قال أراد بها مكة هم قومه قريش وهي لا يوجد فيها ذباب. وبعضهم قال الحجاز وهذا استشكله بعضهم باعتبار أن الحجاز يوجد فيها ذباب. ومن قال هذا أجاب بعضهم عنه لأنها قد تكون واردة عليها يعني من يقول مثلا جاء في رواية صحيحة أنه بعض الصحابة يقول دعانا عروس فقدم لنا ثلاثة عشر ضبا أو نحو هذا يعني ممكن يكون جابا مكان آخر والضب يعيش منذ طويلة ممكن ينقل من مكان إلى مكان ويبقى أسابيع مع الناس أكثر شهور وال على كل حال أرض الحجاز يعني مثلا المدينة يوجد ضباب فيها في نفس المدينة يوجد لكن هذه الضباب قد تكون طارئة عليها من غيرها كما نشاهد الآن قد يصطاد الناس ضباب معهم الآن ثم يطلقونها في أرض صدى ولا وتترك تأكل من الشجر ونحدها. هذا موجود مشاهدهم يعني أمام الجامعة الإسلامية أرض فضاء وفيها تجد أحيانا هذا شيء يشاهد لكن هذا أطلقه أهل البيوت أو الحياة المجاورة ويوجد أيضا في منطقة منتزه أو هي فضاء أرض صحراء في المدينة يخرج إليها الناس بين الجبال اسمها البيضاء من يعرفها منكم البيضاء يوجد فيها ضباب حدثني بعض الإخوان الذين نصادوا فيها لكنها قليلة ويبدو أن الناس أنها أطلقت في وقت من الأوقات هناك فتكاثرت لكن ليست بالكثرة التي لكن أكثر ما يعرف هذا هو في ناحية نجد يعني في منطقة بين القصيم وبين المدينة في أرض يقال لها النقرة قريب من ما يسمى الآن بعقلة الصقور أو قريب منها النقرة هذه مليئة في الضباب مليئة فهذه أطراف نجد فأرض الشجاز قد يوجد فيها بعض أهل العلم يقولون لعلهم ما طرأ عليها نقل إليها من غيرها فقوله صلى الله عليه وسلم لا أجده في أرض قومي بعضهم قال أي مكة وقومه هم قريش الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تركه تقذرا كما جاء في رواية صحيحة عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطع. اختلف في اسم هذه الخالة أخت ميمونة نعم. فأكل من السمن ومن الأقد وترك الأضب تقذرا تقذرا عافتها نفسه و... وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نفس الرواية ابن عباس يقول ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والضب قد تستقدره النفوس أحياناً لا سيما مع الاقتران يعني هناك شيء إذا قرن بشيء كما ذكرت في درس يتعلق بالأوهام من لدغ من حية إذا رأى الحبل المرقط مباشرة ينفر وإذا نظر إلى طعام يشبه بعض ما يستقذر فإن نفسه نفسه تعافه ولو كان جائعاً وهكذا إذا كان الإنسان نعم مثل الجربوع إذا جاء نظر إليه وتذكر الفار عافت نفسه وإذا نظر إلى الضب وتذكر الوزغ مثلا عافته نفسه تقزز واضح وجاء في رواية أخرى صحيحة عند أبي داود وبماج عن ثابت بن ودية رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه خمسة أصابع للضب فقال ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي قال فلم يأكل ولم ينهى لم يأكل ولم ينه هذا يدل على أنه مباح هناك دل على أنه تركه تقدزا وهذا لا ينافي لا أجده في أرض قومي وفي روايه ليس من طعامي أو إنه ليس من طعامي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وليس بطعام لي كل هذا يرجع إلى أنه تقدره صلى الله عليه وسلم. لكن هنا خشي أن يكون من تلك الأمة بني إسرائيل التي مسخت. وهذا قد ارتفع لما أعلمه الله عز وجل أنه لم يبقي لمسخ نسله. ولهذا لما ذكر سلم الفقراء قال إن أمة بني إسرائيل قد مسخت لا يدري أينه. وخشى أن تكون الفقراء إن تقرب السمن ولا تقرب. اللبن، نعم، فأخضره الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلها وجاء في رواية صحيحة عند أبي داود عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب نهى عن أكل الضب هذه الرواية الشيخ ناصر الألباني حسن اسنادها، نهى عن أكل الضب فيكون هذا النهي محمول على يمكن أن يحمل على أول الأمر نخشى خشي أن يكون هذا مما مسخ ثم أعلمه الله عز وجل فأكل على مائدته وخالد بن الوليد خبره في ذلك متأخر فإنه أسلم بعد خيبر بمدة لما بل بعد صلح الحديبية كما هو معلوم بل بعد عمرة القضية بعد عمرة القضية شاهد أن أكله على مائدته عليه الصلاة والسلام فدل على إباحته من أهل العلم من قال بكراهته ومنهم من, من قال بتحريمه لكنها أقوال لا يعتد بها عامة أهل العلم قال الجمهور أن ذلك مما يباح, مما يباح وبعض أهل العلم علل ترك النبي صلى الله عليه وسلم له بأن له يعني لما قال له ليس من طعامي في بعض الروايات كأنه ذكر شيئا يعني أنه يناجي من لا يناجون أو يعني إن صحت تلك الرواية قالوا لعله له صلى الله ستركه لأن له طعما أو رائحة والله أعلم صلّى حسن الله حسنا الله يعلم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع غزوات نأكل الجراد نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد الجراد معروف وهذا نص صريح في حله نعم بل نقل النووي رحمه الله الإجماع على أن الجراد حلال نعم يحلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فذكر الميتتين قال الحوت والجراد فالحوت بحري ولا يحتاج أن يذكر والجراد بري وبعض عن العلم يقول إن أصله بحري ويقول إنه نثرة من حوت ولكن هذا لا يثبت ولا حديث وارد فيه لا تصح فهو بري وفيه جزاء الصيد كما هو معروف ولا يحتاج أن يذكر من أهل العلم من قال بأنه لا يحل إلا إذا مات بسبب بسبب يعني إما قطع رأسه وإما يكبس حتى يموت وإما يعني بسبب أما أن يوجد ميتا فلا يحل هكذا جاء عن بعض أهل العلم نقل عن بعض المالكية أو عن الإمام مالك رحمه الله لكن وحلت لنا ميتتان صريح في أن الجراد يستوي فيه الميت والحي يستوي فيه الميت والحي وأنه لا يحتاج إلى أن ذكاء، ولهذا قد يرد سؤال الجراد ماذا يصنع به يشوى أو يوضع في القدر مباشرة هل هذا من التعذيب بالنار نهن بالسلام عن التعذيب بالنار لا يعذب بالنار إلا رب النار فالأقرب الله أعلم أن ذلك جائز لا إشكال فيه وأنه لو مات في أكياسه ترك مدة وجده ميت فإنه يحل أكله ولو مات حينما يوضع بالقدر فإنه يحل ولا يحتاج إلى قطع رأس ووضعه في النار للشواء أو في القدر فيموت من حرارته ليس من التعذيب في النار المنهي عنه لأن ذلك لو كان من التعذيب بالنار المنهي عنه لا وضحه لبينه الشارع لأنه في الغالب في الأصل حينما يصاد الجراد لا يموت الجراد لأول وهله يعيش وعنده قدرة عن المقاومة فالناس يأخذونه حيا بكميات هائلة فماذا يصنعونه؟ يضعونه مباشرة في القدور فلو كان هذا من التعذيب بالنار لبين الشارع ذلك وأنبههم عليه ومنعهم منه فدل على أن ذلك حلال لا أشكال فيه وذكر بعض أهل العلم كابن العربي المالكي أن الجراد الذي في الأندلس مضر وأنه سام، فلو ثبت أن بعض الجراد كذلك أو لأنه ضرب بمبيدات، فيمنع لهذا لهذه العلة. أما أصل الجراد فإنه حلال. كباره وصغاره. نعم. أطلنا عليكم اليوم، لكن نبغى ننهي هذا الباب. ها؟ تقيا حديثا، نكملها. إيش رأيك؟ هذا قال الدجاج. و... ما رأيك؟ مكمل؟ شكرا. نعم. تعبنا من هالمشاوير. نعم. تفضل. الحسن الله عليك. عن زهدم عن زهدم بالمضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبهم بالموالي فقال له فقال له هلما فتلك فقال هلما فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل منه نعم زهدم ابن مضرب الجرم جرم نسبة إلى قبيلته من جرم القضاع قال كنا عند أبي موسى يعني الأشعر رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني فيم الله وهو أيضا من, هؤلاء من قضاعة قبيلة كلب المعروفة أحمر شبيه بالموالي يعني شبيه بالاعاجم وهذا الذي يصفه زهدم هو نفسه يصف نفسه نعم لأنه جاء في رواية عند الترمذي من طريق قد عن زهدم قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجا فالداخل هو زهدم هو الذي بهذه الصفة أحمر كأنه من الموالي فقال له هل أم أقبل تعال فتلك جاء في بعض الروايات كأنه تقذره لأنه رأاه يأكل شيئا ما يستقذر والدجاج قد يأكل هذه الأشياء الدجاج يأكل كل شيء بلا استثناء بلا استثناء، ولهذا فإن الذين يطعمونه لكانوا لا يتقون الله في يأخذون كل دجاجة تموت كل دجاجة تموت وعندهم آلة تفرم هذه الأشياء. طبعاً هو لو تركوها ميتة كذا لكن هم يضعونها مع الأعلاف تفرم بما فيها من عظم وتفرم بالآلة. فتوضع مع أعلاف الدجاج وهذا يسبب طبعاً مشاكل صحية ولا. نعم، فالدجاج يأكل كل شيء كل شيء. نعم، ولهذا فإن الراجح أن الجلاله لا تختص بذوات الأربع كما يقوله ابن حزم رحمه الله بل تكون فيه وفي غيره فالدجاج يأكل هذه الأشياء ولا زال بعض العامة يستقدر الدجاج لما ألفوا وعهدوا في زمانهم السابق حينما كانوا يشاهدونها تأكل كل شيء نعم، فالشاهد أنها قد تأكل وقد تكون موضوع في مكان نظيف فهنا هذا الرجل كأنه تقل فتلكأ فقال له هلما فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه ليس المقصود يأكل من هذه المائدة بعينها وإنما يأكل من جنسه يعني من الدجاج فدل على أنه جائز ولو لم يرد هذا الحديث فعندنا الأصل ما هو الإباحة الإباحة فإذا علم أنها تتغذى غالب غذاء هذه البهيمة على النجاسة فمن أهل العلم من يقول يكره ومنهم من يقول يحل لأنه قد استحال إلى شيء آخر كالأشجار التي تسمد عزكم الله بالنجاسات فإن ثمارها في تبح فيقولون هذه استحالة تحول إلى لحم ودم فهو حلال وبعضهم يقول يكره وبعضهم يقول إن ظهر أثر ذلك في طعمه أو رائحته أثر نجاسة فإنه يحرم وعلى كل حال السنة وردت بأن الجلالة لا تؤكل ولا تركب ولا يشرب لبنها فتحبس ثلاثة أيام ثم تؤكل بعد ذلك نعم تفضل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده فلا يمسح فلا يم يمسح نعم نعم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها نعم وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه وذكر فيه العلة فإنَّه لا يدري في أي طعامه تكون البركة فهنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بيته صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها إذا الحديث الثاني دل على أن ذلك من أجل من أجل البركة يلعقها يلعقها إنسان آخر أو يلعقها البهيمة تلعقها البهيمة دون أن يهدر ذلك ويمسحه في منديل أو في جدار أو نحو ذلك لأنه لا يدري في طعامه البركة من أجل هذا طبعا يلاحظ في هذا حال الناس يعني لا يجلس يمص أصابعه بطريقة تنفر الناس الذين حوله لكنه لا يترك أثرا في يده من الطعام ثم ينفض يده أو يمسح بمنديل أو نحو هذا لا لا يوقي شيئا لكن بأسلوب وذوق بحيث أنه لا يؤذي جلسائه ومن يشاركونه في هذا الطعام نعم الحديث واضح نعم. لكن النهي هنا هل يحمل على التحريم أو يقال هذا للإرشاد والتعليم هذا هو الأقرب ولاحظوا الكلام الذي ذكرناه من قبل في مناسبات شتى بأن النهي يقتضي التحريم والأمر اللجوب وأن هذه قاعدة أغلبية لكن يوجد أشياء لا تحمل على التحريم فتكون خارجة عن هذه القاعدة طيب نعتذر عن تأخيركم ولكن شرحنا عشرة أحاديث تقريبا الحمد لله جزاكم الله خير نعم كيف من كلب، كلبي من قضاءة كيف ليه أيضا يرجعون إلى قضاءة طيبه يرجعون إلى قضاءة هذا يحتاج إلى نظر في قضية يعني هل الجرم يرجعون إلى كلب ثم قضاءة أو لا؟ أنا لا أعرف هذا. بس أستودعي. أحتاج يراجع هذا. لكن الرواية الثانية تدل على أنه هو الذي دخل. والله أعلم. يمكن تراجع تشوف إذا كان نعم؟ كيف؟ شف فيها؟ فيها حمر وحشية لعهد قريب. كان فيها حمر وحشية. العام يقولون. في السن وكذا يقولون أنها قلت الصيود في الجزيرة العرب لما حفرت قناة السويس وحفرت قناة السويس في عهد إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد علي باشا نعم وبعدين انقطع خلاص كانت تجي من الطريق البري شمال البحر الأحمر منك وتأتي في جزيرة العرب تنتشر فيها فقطع هذا فصارت تأتي الصيود اللي هي من الطيور كما كانت تأتي من قبل بعد ذلك أما الصيود البرية فانقطعت تقريبا ولا كانت كثيرة جدا الصيود كانت كثيرة والله عز وجل قال تناله أيديكم ورماحكم قريب جدا من الناس شيخ و... كيف؟ الحمار الوحشية إلا إلا حديث الصعب أبدا جثتنا لما صاد حمار الوحشية الحمار الوحشي هو وضيحي لا نوضيحي نوع من الضبا ما تعرف الوضيحي لا لا نوضيحي معروف نوع من الضبا كيف الحمار الوحشي موجود ها يقرأ حمار الوحشي ما هو بالوضيحي حمار الوحشي معروف لا لا لا الوضيحي غير الوضيحي معروف يشبه هو من الضباء من الضباء. له قرنان طيب وضخم الجثة وقوي جدا يعني إذا لمسته تشعر أعظم من الجمل في شدته كأنه جلد يابس قوي أي. ولون ظهره يعني أغمق قليلا من لون جسمه تعرفه؟ لا. لا لا كان موجودا من الحمار الوحشي كيف ويسوء قال له الفرأ ومنه قوله الصيد في جوف الفرا، وله أسماء أخرى نعم ما هو بال لا, لا لا كيف والعلماء يتكلموا عليه الدميري راجع كلامه والجاحط في, الحيوان في كتاب الحيوان إلا عن الحمار الوحشي وعن شكله وعن اللي ذكرت لكم يصنع و... والأم تكسر رجل الولد إذا هربت به أحياناً من عجل أن تبقي في مكان لا يذهب هنا هناك تخاف عليه من عجل أن تعكف عليه فيرضعها الحمار الوحشي هو الحمار المخطط ما هو الوضعي؟ لك ما يسمى حمار وحشي ولا هو حمار هو من الضبن راجع لنا المسألة مرة ثانية كتاب حياة الحيوان الكبرى وكتاب الحيوان ها. لا لا لا لا حتى العلماء يتكلموا على شرح الحديث ذكروا الحمار الوحشي وقالوا يقال ويقال له الفراء الصيد في جوف الفراء وتكلموا على صفته وهيئته كل هذا ذكروا يفترس به الجمل له هنا الديك له مخلب في الأعلى ولا لا لكنه لا يصيد به وهذا لا يصيد بنابه فيكون يصيد به كيف هذا الكلام هل يصيد بنابه أو لا ولذلك لما ذكرته قلت لكم بيدي هكذا باعتبار أنه يعني هل فعلا يصيد الفيل بنابه او لا؟ لكل المستخفات على كل حال يحتاج ينظر فيه هل هذا الناب يصيد به او لا يصيد انا لا اعرف هل يصيد او ما يصيد نعم. لكن العلماء ذكروا هذا الضابط ان يصيد بنابه يصيد به كوننا من مستخفات الفيل بناء على ايش من مستخف من قال انه مستخف بأي دائما مقياس قلنا انه مستخدم ها كيف بيعتبر نعم السلام لا لفظ ايش التحريم ادل في ايش لما حرم اي لان النهي اعم من ان يكون نهي التحريم أو نهي كراه، ولهذا بعض أهل العلم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي هنا لا يدل على التحريم من تعرفون مسألة النهي من أهل العلم يقولنا احمله على المتيقن وهو الكراه ما هي التنزيه والأمر على المتيقن وهو المستحب والمشهور أن النهي للتحريم والأمر فيأتي من يجادل في هذا فإذا قال حرم فهذا صريح. نعم أقرأ أسئلتكم ولا تركها بعدين؟ نتركها بعدين ها؟ كيف؟ تبغون نقرأها؟ حوالي خمسة أسئلة. سريعاً. في أسئلة من قبل أنا نسيت لها أجيبها معي أدرى بإن حطيتها لكن ممكن الواحد إن إذا ضيعتها تكتبونها مرة ثانية. ما حكم السعي بالمسعى الجديد الموجود حاليا حيثني ذهبت وأديت عمره وقد سعيت بهذا المسعى الجديد وما حكم هذه العمره ننتظر حتى تصطفت ومعتبره نعم نهيات كبار العلماء فمن يقول بأن السعي ركن السعي ركن فيكون بحكم المحصر فيتحلل بدم و وأما من يقول بأنه واجب فأنه يجبر بدم والفرق بينهما أن الس ال... ال... إذا كان حكم المحصر فإن الذبيحة في أي مكان حيث محصر وإذا كان قلنا بأنه واجب يجبر بدم فيوزع على يذبح في الحرم يوزع على فقراء الحرم يقول في بعض الفروض فرض الصلاة مع الإمام يصعب علي النطق في القراءة فيركع الإمام للركعة وأنا لم أتم قراءة الفاتحة وعندما يقوم الإمام للركوع أقوم أنا بركوع هل أعيد الصلاة مع العلم أنه غصب علي التأخير الركوع وفي بعض الأحيان أقرأ الفاتحة ولم أستطع قراءة السورة الذي بعد الفاتحة لأنه ركع الإمام ولم يسعني الوقت لأنه بسورة بعد الفاتحة أما في الجهرية فما يقرأ الإنسان سورة بعد الفاتحة مع الإمام لكن إذا قلنا بأنها لا تسقض حتى خلف الإمام فإنه يقرأ ولو تأخر وركع الإمام لكن إذا كان الإمام يستعجل فإنه ينوي الانفصال ويصلي لوحده يقول السؤال الأول إذا وجدت كفر سيارة في الصحراء قريب الخط وصار له قريب سبعين هل آخذه أم لا حسب ما ذكرنا في اللقطة وهو ما تتطلع إليه نفوس أوساط الناس فإذا كان مثل هذا يرجع إليه صاحبه ويبحث عنه أو يكون أصلا مرمي ومهدر وهذا هو الغالب فمثل هذا في الأسفار وفي الطرق يكون غالبا قد رمي أو فيؤخذ أما إذا تبين أنه شيء جديد قد يكون سقط من إنسان كان يصلح سيارته أو نحو هذا أو توقف ووقفة ونزل بعض الأغراض ونسي هذا فمثل هذا إذا كان له قيمة بحيث يدرجع صاحبه ويبحث عنه فإنه يقول له حكم اللقطة حسب القرائن وحسب يقول هناك شخص يقوم كل جمعة تقريبا في المقبرة وعند قبر الميت يعطي الحاضرين موعدا فما حكم التكرار؟ لا أولا لا تخصص زيارة المقابر يوم الجمعة قصدا لكن من ذهب يوم الجمعة لأن هذا الوقت الوحيد الذي يتاح له لما عنده إجازة إلى يوم الجمعة توقع اتفاقا فلا إشكال أما أن يقصد أن يذهب كل جمعة ويعطي الآخرين موعظة ويعتاد هذا فإن ذلك يكون من ذرائع البدع في أقل أحواله فلا يفعل يقول هل الأصل في اللحوم الحل؟ الأصل في الأطعمة الحل وأما الذبائح فالأصل فيها المنع المنع. نعم. الله عز وجل يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ويقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يقول ولو أن رجلا بحث في مسألة ما وهذه المسألة أجازها الثقات منهم من لم يجزها وهو عند النظر في الأدلة فإن عقله يرجح قول بالجواز ولكن قلبه يقول له البعد أفضل ولكنه فعل ذلك الشيء أخذى بقول من أجاز فالتبرى ذمته ولا يلحقه حرام لأنه الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمن استفتع عالما فأفتاه بالجواز وأخذ به برئت ذمته هذا الواجب عليه ومن أخذ بما ترجح له إن كان من يستنبط فإن هذا هو الواجب عليه لكن مقام الورع الذي يندب إليه هو ما ذكرت أن يترك دعم يريبك إلى من وهذا ليس في كل شيء الأمور الواضحة أو الذي يكون فيه الخلاف شاذا وضعيفا هنا لا يطلب ولا يندب المكلف لا يطالب بالعمل بالأحوط ولا عبرة به ما يقال هنا الأحوط مدام يوجد من خالف في هذا لا ليس كل خلاف يعتبر وليس دائما يطلب أو يندب المكلف يطالب بالعمل بالأحواض لا يقول هل الأصل يقول ولو أنّه رجلاً هل انتهينا منه يقول لقد حدث لي أنني استفتيت عالما معروفا بالعلم وأفتاني بمسألة فقدمت على قدمت على فعلها ولكن قلبي كان مترددا فيها بل إذا ما قدمت على قدمت على فعلها انتابني ضيق وتأني الضمير فهل لا يعتبر ذنب يجب التوبة منه هل العلم بأن هذا العالم معتبر في علمه هذا اللي ورد فيه استفتي قلبك الاثم ما حاكى في الصدر قوية كون هل يلحقه اثم او لا الجواب انه لا يلحقه اثم وأما هل يتاب من ذلك فان التوبة تكون من الحرام كما أنها تكون أيضا من فعل المكروه أو خلاف الأولى نعم تكون من هذا ومن هذا وعمران بن حسين رضي الله عنه لما اكتوى ثم ما عاد صار يسلم عليه كان يسلم عليه الملائكة ثم تاب كما جاء عنه رضي الله مع أن تاب من أمر ليس بمحرم فعاد إليه صار يسلم عليه فالتوبة تكون من المكروه وتكون من الحرام وتكون أيضا من التقصير في الطاعة عموما وإن لم يكن فعل مكروان يعني واحد كان يفرط بالسنن الرواتب واحد مفرط في الوتر واحد مفرط في الأذكار مثلا أو نحو ذلك فيتاب من هذا وإن لم يكن فعل شيئا محرم أنه الله أعلم صلى الله عليه وسلم